إِنَّ الشَّيْطَانَ رَجِيمٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثكورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وَقُلْنَا مِنْ بعده لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ شَرَحْنَا لَكُمْ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مبشرا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 وكتاب الله جعل في علاه الحق وجاء بالحق ونزل بالحق وفيه الحق قال وبالحق أنزلناه أنزلنا القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقيل وبالحق أنزلناه أي بالتوحيد أنزلناه وهذا حق والله ما خلق الخلق إلا للتوحيد وما أنزل الكتب إلا للتوحيد وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني بالحق في الوعد يعني بالحق في الوعد والوعيد وأيضا في الأمري والنهي في القدر وفي الشرع وفي الكلام عن الله دل privileged على والكلام عام على من وحد الله دل الفعلاء وسباب ذلك والكلام على من أشرك بالله دل الفعلاء وعقابه ذلك كل ذلك نزل في كتاب ربنا جل, جل فيها وبالحق أنزلناه وفي قوله وبالحق أنزلناه دلال على علو الله جل فيها لأن التنزيل لا يكون إلا من علو التنزيل لا يكون إلا من علو تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على خلبك التي تكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك وقلنا بأن الرسالة استفاء من الله تل فعلاء وليست, وليست مكتسبة في قوله وما أرسلناك المسألة على, على الإرسال أمين وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا ونذيرا وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة يبشر كل من وحد الله جل في أولاء وكل من عبد الله على حق يبشره بالجنة وبالمغفرة وينذر كل من كفر بالله ثلاث علا به بالعذاب والعقاب الوخيم والتقرير والذلة والمهنة قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قال وقرآنا فرقناه قرأ علي بن أبي طالب وسعد بن أبي أبطاس وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أبو رزين ومجاهد والشعب وقتادة والأعرج كل هؤلاء كانوا يقرؤونها يقرؤونها على التشديد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال فرقناه وقرآنا فرقناه وهذا على ما قال ابن عباس رضي الله عنه الأرضى أن القرآن نزل نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما تبعا للأحداث منجما تبعا للأحداث إذن قال وقرآنا هذا القرآن الذي نزل هداية للعالمين، هذا القرآن الذي تتلم به رب العالمين هذا القرآن الذي نزل به الروح الأمين، هذا القرآن الذي نزل على النبي الأمين وقرآنا فرقناه فرقناه, وقرآنا فرقناه وجمهور القراء يقرأونه بالتخفيف وقرآنا فرقناه أي, أي بينا حلاله وحرامه هذا ما قاله ابن عباس في قوله وقرآنا فرقناه يعني فرقنا فيه بين الحلال و الحرام كما قال نبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قال ابن عباس فرقناه أي بينا حلاله من حرام وايضا في قولي وقرآنا فرقناه أي فرقنا فيه بين الحق والباطل الحق في توحيد الله جل في علاه والباطل والظلم والقبح والتشنيع في الشرك بالله جل في علاه وقرآنا فرقناه أيضا والثالث فرقناه أي أحكمناه فصلناه كما قال الله ودعالا فيها يفرق كل أمر حكيم وفي التجديد كما قلنا نزل جملة واحدة للسماء الدنيا في لاية القدر ونزل منجما مع الأحداث على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثب ونزلناه تنزيله إلا هنا لم يش ولد أعطاء ولد أعطاء فرقناه لتقرأه على الناس إلا هنا يش وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا <تصفيق> انت انت اصول دين ولا شريعه ممتاز نر... لا نر... للأمر. نحيل على على اصول الدين انا الشريعه اصول الدين عشان عشان اعرف اتصرف معاكوا انتوا الاثنين استاذ اصول الدين تتفضل قرآنا فرقناه لتقراءه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا مم. مش عايز تقول اي حاجه مش عايز تقول اي حاجه خلاص الان بقت لام التعريف ها استيقظتم الان ليه على الناس سؤال سؤال مفاجاه حاضر ماشي. اللمغام تعليل طبعا هذا لا لم تعليل وقرانا فرقناه لتقراه على الناس طبعا هو كما قال الله وجل لينذر من كان من كان حي من كان من كان حيا وقرانا فاقناه هذه فيها دلاله واضحه جدا على قراءه القران والقراءه لا تكون الا الا مسموعه ولا بد من تحريك الشفه واللسان والا قراءه العين تدبر وليست قراءه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس يعني انا أنا أريد استنبط من أشيء نعيم بقى ينظر فيها ليأتي فيها وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس في لفتة هنا ولفتة يعني جيدة في هذا الباب وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسر ونزلناه تنزيلا ها تلاغ تلقي ممتاز ممتاز. ممتاز هي إجابات جيدة عليكم السلام في هنا شوف وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس وما قال وقرآنا فرقناه لتقرأه للناس قد قد ينتزع من ذلك بأن وهب الثواب وهب, قراءة وهب الثواب أو وهب الثواب القراءة للميت بأنها لا تصح ولا تصل في ذلك لانه قال والقران فرقناه لتقراه على الناس وما قال تقراه للناس وهذا يوافق قول الله لا نفعل ليس للانسان الا ما سعى فتكون القراءه كما قال وهذا كما قال الله تعالى في يسير قال لينذر به من كان حيا اقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكن على مكن على مهل وتؤدى من اجل التدبر ولان الهزك هز الشعر لك في التدبر لما جاء رجل قال ابن مسعود اني قرات القران كذا وكذا فقال قال فقال ابن مسعود هزا كهز الشعر قال قا قال هزك هذا الشعر ثم قال الله تعالى وقال قال الله تعالى فلا تدبرون القرآن لأكاء عند غير الله لو ي Jam اختلافا كثيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس على الناس على التعميم على كل الناس ولكن بعد القراءة على كل الناس هي القراءة لا يقامة الحجة لكن لا ينتفع به إلا من زرع الله في قلبه الانتفاع من أهل الإيمان والقرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيل قال ونزلناه تنزيل وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على علوء الله في فعلا بالتنزيل ونزلناه تنزيل والذي نزله الله دل فعلا سامعه جبريل ونزل به إلى, الروح إلى النبي الأمين قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أكف بالله شهيدا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا كَمَا قَالَ سَلَفُهُ نزل على حسب الاحداث في هذا الباب نزلناه تنزيلا فوا يواكب ويوافق كل كما قال, قال وفرقناه وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا, أو, أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا هذا تهديد للكفار وأغرار الأغمار يحسبون. بأن هذه على باب التخيير كما قال الله رب العالمين في قرانه المبين قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حسب بان هذا على التخيير وهذا دلاله على الجهل المركب والحق انه ليس على التخيير ولكنه على على التهديد قال الله تعالى قل امنوا به او لا تؤمنوا هذا تهديد انتم ترجعون إلينا امنتم به ستثابون اكفرتم به ستعاقبون هيا حي وسهلا بمحمد بلال ما ادري ماذا ماذا لك محمد بلال اين انت انت تطير بين اهل المدينه تقبشني اين انت وينك وينك محمد نعيم انا انصحك تسمع, تسمع محمد بلال محمد اعطي الرابط بتاع قراءتك عاوزاتني رؤياك اشتقت لك بالشامئ ذلك على يقين ضع ضع رابط قراءتك الان خلي الناس تتمتع نعيم اسمع محمد رائع لله كلكم شام في بعض اسمع محمد وادعوا لي معين من المتقنين في الباب محمد بلال ضع الرابط رابط قراءتك هنا أنا أخشى أخش منك والله العظيم من أهل الشام محمد بلال الآن أنت صرت ناعما جدا في كلامك إذن هو سينشرها أيضا ضع رابط قراءتك الآن محمد بركت حبيبي وأحسن الله إليك محمد الآن الحمد لله دكتوراه شريعة معنا هو صغير صغير جدا هو يطلب العلم معنا من دبي إلى مصر إلى المدينة نفع الله بك الأمة الإسلامية محمد كم أسعد بك لكن لا تتغير كثيرا رفع الله مقامك كم لك من وفاء أنا ما أدري كدت أمقط أهل الشام لعلم فوجدت نفسي أغرق في بحر الشام ما أدري كيف أخرج منه ولا أريد أنا أخرج حتى سأموت شميا بإذن الله بركت يا بشماندس نعيم بركت والله والله ما أدري كيف أنت, أنت أسد من أزد الشام لولا شطحك دماغ الشمال هذه التي عندك لكن أنت والله والله أسد من أزد أهل الشام عمتنا الذي بيني وبينك خلاف معتبر فلا, يعني فلا فلا يفسد للود قضية بحلم الأحوال بل ولا يأتي بجانبها الآن لن أكمل حتى تضع الرابط يا محمد بلال ضع الرابط الآن وأنا أرجو من الجميع يسمع قراءتك ليعلم كيف أن الله خلق في الأمة من يقرب القرآن للآذان لأسياما كان متقنا في المقامات وبغيرها أعتقد تفسير الفتحة وآل عمران كنت كان يقرأها محمد بلان أعتقد لو دخلت من نت لا لست, لست, لست بجاهل ولست, ولست أعذرك بجاهلك بحمل أحوال المسألة أنني أرى أنني على صواب تحتمل الخطأ وأنت على خطأ تحتمل الصواب والله أعلم بمن عنده الصواب في هذا الباب لكن لكننا ناس لمسرى يعلم الله بنا أننا نشتهد ولا نبيع ديننا بثمن بخص درائم معدودة نعوذ بالله أن نرفع أحدا ونخفض أحد كفى, كفى بذنوبنا إلى السماء قد اعتلت ولكننا يعني نبع ربنا صباح مساء ليلة نهار أن يغفر الله مغفر وارحمة الله عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم دع الرابطة محمد إذن قال قل آمن به امين أمين قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقال سجد قل آمنوا به نعم إيش أنا قلت إن الذين أوتوا العلم من قبله قلت إيش العلم نعم بركت أحسن الله إليك يعني نشن في الآذان بسماعك دائما يا محمد رفع الله مقامك أحسن الله إليك أمين ربا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من طبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا هذا تهديد لكفار مكة تهديد كما قلنا والأسلوب أسلوب تهديد ووعيد أكيد ونهي شديد على الكفر بهذا القرآن المليد قال الله أكبر الحمد لله والشكر لله فست فست يا نعيم وفست أنا وفاز هو حفظكم ربي جميعا قل آمنوا به بالقرآن الضمير عائد على القرآن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين, أوتوا الكتاب إن, إن الذين أوتوا العلم من قبله الذين أوتوا العلم من قبله يعني العلماء اختلفوا في من يقصدوا بذلك الله ما نفع بكم جميعا رب قال قال الله يدل في علا قل آمن به أو لا تؤمن إن الذين أوتوا العلم من الذين أوتوا العلم من قبله قال علما انا الناس من اهل الكتاب هم ناس من أهل الكتاب وقيل بل هم الانبياء عليهم السلام هم الذين أوتوا العلم من قبله ولانها الكتب كلها منزلة من عند الله جل في علا تأمر وتتحد في الامر بالتوحيد وتختلف اشرائع كما تختلف ولكن في قوله دل فعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله قالوا الذين أوتوا العلم هم الأنبياء وقيل طلاب الدين كأبي وسلمان وأرقب نوفل وزيد بن عمر والحق بأن المقصود بذلك هم يعني أهل الكتاب وأيضا الأنبياء إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يطلى عليهم يخرون اذا قلت عليهم يخرون للاذقان سجدا يخرون للاذقان سجدا محمد انا هنا ان في فوارس ميدان أيضا عندنا في المجلس عندهم اتقان لا سيما من نون النسوه صراحه في ابواب في ابواب ابواب والقراءات فلا اجعلهم يعني ايش لا اجعلك تحكم إليهم هم فقط يعطونك رايهم فيما سمعوا على ليس على إلا على باب الإتقان وإلا فأنت من المتقدمين في هذا الباب نفع الله بكم جميعا للأمة الإسلامية كم أسعد بهذا المجلس ورب الأيزة نعم هي لو تسمح أقول باسمها خلاص عرفت الآن فليتها تسمع وأيضا يعني تشارك بمشاركة <تصفيق> عوزتني رؤية كمحمد اللهم أستعان أسأل الله أن يأتي بيننا وبين أحبابنا في أقرب وقت اللهم أمين أعوان القلب يحترق في بعد هؤلاء الأخير الأبرار الذين يحبهم من كل قلبه وما أدري يعني وإن تبعدت الأجساد القلوب تتقارب وتتوافق لكن كم وكم أيضا في بعض اللحظات يحتاج المرء أنت يعني أن تتلاقى الأبدان الله المستعانى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا هي إشارة ما أراها إلا تصريحا لا تلميحا على فضل العلم وفضل أهل العلم وهولاؤهم أهل الفضل حقا قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا أبشر أبشر محمد يسر الله عليك أمرك أحبيب أبشر يخرون للأذقان سجدا قال معبس يخرون للأذقان المقصود يخرون للوجوه يخرون للأذقان أي للوجوه قال الزجاج الذي يخره هو قائم إنما يخره لوجهين والضغم هو مجتمع اللحيين وعض من أعضاء الوجه فهو يعبر عن الكل بالجزء يعبر عن الكل بالجزء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال يخرون للأذقال سجدا سجودا لله جل في علاه وهذا ما يتقدم به وأشرفه ما, ما, ما, ما, ما أشرف ما يتقدم به المرء عبادة لله دل في علاء وأعظم ما يتعبد به المرء لله دل في علاء أن يكون دليلاً بين هذا ربي سادداً يسجد قلبه قبل أن يسجد وجهه يسجد قلبه قبل أن يسجد وجهه عليكم السلام ورحمة وبركاته كان الله في عونك أطالب العلم قال وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول يخرون على وجوههم سجدا لله جل في أولاه ومن سجد لله في الدنيا رفعه الله في الدنيا في الآخرة وكلما كان العبد لربه دليلا كلما كان عند, عند الله وعند الناس عزيزا قال آخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها لله دل في علاه والمعنى هنا سبحان ربنا أسبح ربي أنزغ ربي دل في علاه عما يقول الظالمون علوا كبيرا و والتسبيح هنا لان اهل مكه يكفرون بالله جل في علا ويجعلون الاصنام اندادا لله جل في شركاء لله جل في علا فوينزه ربه عن شريك وينزه ربه ويوحد ربه سبحانه جل في علا وينزه ربه عن السمى وع وع وع وعن وعن الانداد ويقولون سبحان ربنا قال سبحان سبحان ربنا ما قال سبحان الله سبحان ربنا ولما اولا اضافه هنا الاضافه إضافة التشريف وهل اضاف وهم حقا عباد الله جل, جل في علاه والأمر الثاني انه لأنه إذا سجد حتى كان نفسه اذا سجد قال سجد الوادي الذي خلقه وسب سمعه وبصره وهذه كلها من لوازم الربوبيه الخلق من فعل الله جل جل في علاه وهي من لوازم الربوبيه ويقولون سبحان ربنا نزيح الله جل جلاله عن الانداد وعن الشركاء نزل الله الله عن التكذيب بالقرآن ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يعني إن كان وعد ربنا مفعولا بإنزال القرآن وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم واللام هنا دخلت للتوكيد اللام هنا دخلت للتوكيد يعني ما أمر الله به وما قضى لابد أن يكون اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله إن كان وعد ربنا لمفعوله اللهم ردنا إليك ردا جميلة اللهم ردنا إليك ردا جميلة طال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وَيَخِرُّونَ لِلْأَبْقَانِ كَمَا قُلْنَا لِلْوُجُوهِ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا تَوَضُعًا وَتَعْبُّدًا لِلَّهِ جَلَّ فِي أُولَى لِسَانُ حَارِكُ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى الفواد المصنبطة إذ علو الله جل في علاه من وظائف الرسل البشارة والنذارة مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة تزعها أنت من قوله قرآنا فرقناه فرقناه على مكسل للناس على, على, الناس على مكسل ونزلناه تنزيله فضل السجود وجوب تنزيه الله جل في علاه مع مع مع التصديق بوعده وجوب تنزيه الله جل في علاه مع التصديق بوعده نعم والله ممتازة كريمة جزئة الجنة أحسى الله عليك ما رأينا هذه التعليقات من زمن طيب هذه الفؤيد أنت الآن جعلت الأذن مضاعفة في القرس عليها الآن ويا إني الآن يا نايم لايتك ترى إذن استيقظ في الدروس ما صح صحيح لايتك في المسجد كنت علمتك كيف تجلس أمام, أمام الدرس لكن أنت ما ما يعني ما أدركت ما كنا فيه نحن من نعمة في مسائل لنساء لهن وظيفة واحدة وهذا جهل مني مركب وأعترف به الآن لأن هناك إبداعات حقا ما رأيتها إلا في النساء نهيك على أن مسائل القرآن أعظم من يعني أتقن الآن في عصرنا على ما أرى الآن مسائل القراءات مسائل الإتقان في المخارج وغير ذلك النساء هذا اعتراف <تعرف> به في العلم طبعا أنا ما زلت أقول أن بلوغ شأو العلم صعب جدا على النساء الآن لأن هذا العلم الذكران من العالمين لكن لكن هذا المجلس والله العظيم ليست مجاملة هذا المجلس لو تعلم الدنيا بأسرها ما فيه من الآلق لوزنوه بكل الأحجار الكريمة وأنا ظني ظني أنه ليس ثمت مجلس في, في مشارق الأرض ومغاربها يوزن بهذا المجلس والله ما أقول ذلك مجاملة لكم والله أشهد الله على ما وأعتقد وأشهد وعدا طبعا على ما فيه من دخن في أمور معينة أعرفها ممن يدخل ويخرج او يدخل يريد مأربا آخر هذا أمر آخر دعوه دا على جنب هذا ما نتكلم عنه نتكلم على الثقة للموجود فالحق بأن المرأة أخرجت مثل الشفعي مثل مالك مثل السور المرأة أيضا لو تعلمون أبدع كتاب. في الفقه الحنفي هو كتاب بدائع الصنائع يعني شوف هذا يعني جاء جاء طبعا شارح الكتاب جاء تزوج تزوج الماتد تزوج تزوج بنت الماتد ابوه من ابيها كان تلميذ له ف كانت الفتوى تخرج من أبيها ابيها وهي يعني بعد ما اتقنت العلم كانت تختم على الفتوى لانه كانت قد اتقنت وتشبعت علم ابيها لما شرح يعني المد تزوجها فكانت الفتوى تخرج بالثلاثه بالثلاثه يعني يعني هذه ها ها تعتبر من المناجم عند عند المذهب الحنفي عند الاحناف في هذا الباب الحق الان هناك هناك, هناك من النساء من اتقن فهي تخرج لنا العالم او تخرج لنا المدقق وهي ايضا متقنه وايضا محصل النساء تحتاج الى امراه متقنه حقا لينشر العلم بينها فمعنى اننا نقول أن الدعوه ترفع عن المراه لا هذا خطأ بل, بل المرأة أصلا لها ركن رقيم في هذا الباب ويتغني رجال عن احتكاك بالنساء في مثل هذه المسائل لا سيامها في الفقه إذا أتقنت الأبواب الخاصة بالنساء نعم <تصفيق> يقول هناك مجموعة من الناس تجتمع تقرأ كتاب فيما بينها ثم بعد الانتهاء منه يجتمعوا ويدعونا بأن يتقبل منهم ويتوسلون هناك مجموعة من الناس إيش هات يا ولد يقول هناك مجموعة من الناس تجتمع تقرأ كتاب فيما بينها ثم بعد الانتاء منه يجتمع ويدعون بأن يتقبل منه ما يتوسلون به على أنه عمل صالح فهل يجيذ ذلك أتوقف في هذا له جانب جواز وله جانب منع والفصل ليس الآن خلينا أفكر فيها وأتأمل على الله على يفتح عليها فيها أتوقف فيها على أني لو, لو تكلمت على الأثار من مسحناه مسحنا أحد نحن. صح؟ مم. لو في أحد جاء جاء له مثل هذا الإغلاق ليس يعني هنمسح بس التاب لأنه مش ظاهر منه شيء أسامحون أرجو أن ما يكونش حد اتمسح يعني استغفر الله هذا فضلك يا ام الابرار هذا حسن ظنك ان الله في ميزان هذا الكلام لكن حقا انا انا اعترف بفضلكم جميعا وفيكم من الابداعات التي اذهلت العقول طالب علم هندس سؤال في شيء ثاني طيب فين <تصفيق> يقول هل تبطل صلاة المرأة إذا دخل أحد من غير محارمها مثل ابن عمها لغرفتها لا تصلي لا لا تبطل صلاة الاجتصال وشيطان رجيم ما. لا لا لا لا تبطل صلاة أول شيء لكنها زكاة منتقبة يعني تحاول تأخذ شيء تضعه على وجهها فقط هذا الذي الذي تفعله طيب إلى في شيء ثاني في شيء ثاني لا ده اسمه مسح أنت تنسحه خلينا أنا أستخدم ذلك الاخر الى كتاب المهذب وما زلنا مع التفليس وقلنا بأن مساله التفليس هذه لابد ان نفهم فيها جيدا اننا نؤس نؤسس يعني اصولا هذه الاصول هي التي نمشي عليها بعد ذلك في ابواب الفروع فاذا كان المشتري افلس وطلب الغرماء الحجر وحجر عليه فهل يرجع يعني يعني البائع في المال الذي ادركه بعين ام لا مع التفصيل في الزيادة والنقصان والاختلاط أيضاً بغيري واليوم نأخذ إحنا خذنا الزيادة والنقصان أكثر من فرق فأنا بأجمل لكم الفروع فالزيادة والنقصان نأخذ لهم إذا اختلط بغيري هل أيضاً يعني له أن يرجع في ماله الذي فيه يعني اختلط اختلطت عينه بعينه هل يرجع أم هذا الذي نشوف